ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايدينا فتربصوا ان معكم متربصون قل انفقوا طوعا او كرها لن يتقبل منكم ان